الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد المدعو عبد الله بن عبد الرحيم البخاري له طعونات في شيخنا مقبل رحمه الله تعالى واتهامه أنه لم يكن على المنهج القويم وكان على منهج تكفيري إنما تاب منه في آخر أو إنما تركه في آخر دعوته أو في آخر أيامه بمعنى الكلام وقد رددت عليه في كتاب عون الباري في بيان تخرصات عبد الله عبد الرحيم البخاري وأيضا الله طعون في الدعوة السلفية في اليمن وحرب لها وتحذير من الدعاء الذين يخرجون من دار الحديث ودماج إلى البلدان لدعوة الناس إلى التوحيد والسنة مثل هذا الرجل لا يبال به ولا يحضر له وإنما يحضر لمن يرجى خيره أما هذا لا يرجى خيره لكثرة حربه للسلفيين ولدعاتها